ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم وإلهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون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 وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيَاتٌ بينات في صدور الذين أُوتُوا العلم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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لما لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعزلونك بالعذاب وَإِنَّ جهنم لَمُحِيطَةٌ بالكافرين يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم ويقول زوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة غرفا لنبوء أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنار خالدين فيها Nja, ma' aangirun la' amidin, ella din, afvagarru, la' wabbihim, jatawakalun, waka' aiemienda, bantilla, ta' amiduriz, pa' ella, muja, huzuku, hawa' ijakum, wa' huwassamio ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وزخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له in Allah bij elk stuk, alleen, en als je ze بل أكثرهم لا يعقلون، وما هذه الخياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون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 أليس في جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ik heb een in mijn oog, en ik en bard in mijn oog, en ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعدا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَسَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَحَمَرُوهَا بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون.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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَوْنَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَآئِكَ فِي الْعَذَابِ محضرون.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 ومن آياته منامكم بالليل والنهار وبتقاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عليه وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا من أَنفُسِكُمْ Hella kummim, mama, mama, katt, eima, lukummishuraka, afima, wasachona, kumf, antum, fi, sawa, untachofuna, rum, anfusakum. Kada li kanu fossielun, eja,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 لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا مشيعا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 وَمَا آتَيْتُمْ من ربا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ من زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ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 Kena exalum muchtriquin, faqatim wachtieha kaliddin il-kajimi min kabili eye, tia jawmulemaradda lahu min allo. Jawm eye, jaswaddarun, menn kefom afarale ij kuffru, wamen namila soali hen, fali hen,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 وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فزاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يغسل الرياح فتسير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا, ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله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 جعل من بعد ضعف قُوَّةً ثم جعل من بعد قُوَّةٍ ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم السَّاعَةُ يقسم المجرمون ما لبسوا غير سَاعَةٍ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 كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام. تلك الكتاب الحكيم هدى ورحمه للمحسنين الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وَمِنَ النَّاسِ من يَشْتَرِي لَهُوَ الحديث لِيُضِلَّ عن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لم يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذْنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَذِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جنات نَعِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وَأَلْقَى في الْأَرْضِ رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة waren ze al we ولقد اتينا لقمان الحكمه ان يشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني Inna, de zin van het woord zingen we in het woord zingen we O, in je heerlijkheid, in en dat je niet in het verleden hebt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 يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا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 ولئن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ليقولن الله قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْخَمِيدُ ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده والبحر يمتده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم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 وَأَخْشَمَ يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ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 من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعد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 ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قليلا ما تشكرون وقالوا أَإِذَا ضللنا في الْأَرْضِ أَإِنَّا لفي خلق جديد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 ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لاملا ان جهنم من الجن والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ان نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون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 أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الْمَأْوَى نزلا بما كانوا يعملون وَأَمَّا الَّذِينَ الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أَن يَخْرُجُوا يخرجوا منها فِيهَا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ومن أَظْلَمُ مِنْ ذكر ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعرض عنها عَنْهَا من مِنَ الْمُجْرِمِينَ منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه وجعلناه هودا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بِآيَاتِنَا يوقنون إِنَّ ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم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 وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله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 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمت الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا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 ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا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 للله ولل ولا نصير قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم مئلين ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحثا عليكم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 اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودون أو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا.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 وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عادوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر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 فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن فتعالين أمتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره والدار الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ منكن كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْ كُنَّ بِفَاعِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا